وَيَسْتَغِيثُكَ نَبِيُّهُمْ إِنَّ الشَّرْطَ وَالْمَوْتَ لَمْ يَكُنْ لَهُا إِنَّكَ الْمَعْلُومُ فِي الأَمْرِ وَعَلَى التَّيَّارِ لَمْ يَكُنْ سَبَبًا فَأَثْبَتَ صَلَاةً حَتَّى إِذَا بَلَغَ بِشَرِ مَنْ سَمِعَ وَعَلِمَ مَا تَمَّهُ وسنعذره ثم شرمه إلى ربي فتعذره على من نكرا وأن لا من آر وعمل صابحا فلو جزاء الحسنى وسنقوم أتبع سرعا حتى إذا ونطرع الشيس وجدها تطرع على قوم لم نجعل وجدها تطرع على قوم لم نجعل لهم من دنو منها كذلك وفد أحطها بما إما أتبع سبرا حتى إذا بلغ بين السزين وجنب من دونه وقوما قوما لا يكادون يفقمون قونا طعموا يا ذا القوين إن يأجود ويأجود مفسدون في الأرض فَهَلْ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ لَيْنَا وَلَيْنَا مُسَجْدًا قَالَ مَا مَكَّنْنِي فِي رَبِّي خَيْرٌ فَأَحِيلُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ وَذِمًا آتُوني زُبَرًا حبيداً. كَإِذَا سَارَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ مِنْفُقُوا حَتَّى إِذَا جَعْلَهُ نَاعًا قَالَ آتُونِي مُفْلِفْ عَلَيْنِي بِقَرَى فَمَ اسْطَعُوا أَنْ يَقْحَرُوا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ من رَبِّي إذا جاءنا وعد ربي جعلهم ذكاً وكان رب ربي حقاً وتركنا باغاً يومئذ يكون في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعاً وعرقنا جاء ما يعيذ بالكافرين عباد الذين كانت عقولهم في غطاء عنك لي وكانوا وكانوا لا يستقيمون سماع أحسب الذين كفروا أيها التقوى بادي من دون إِنَّا أَعْتَرِنَا جَهَنَّمَا لِلْكَافِرِينَ نُزُمًا قُلْ هَلْ نُبِّهُ قُرُّ الْأَخْسَدِ لَآَمَالًا الَّذِينَ ضُلَّ سَعِرُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَقُونَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُمْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وبالقرآن فحمقت فحمقت عنهم فلا نقي لهم من قيامة وزنا ذلك جزاء جهنم لما كفروا والتغضو اتخذوا آياتي ورسوه منذها إن الذين آمنوا عمد الصالحات كانت لهم جنات في الدرس قالت لنا لا نحن عنها حي ولا قلنا كان البحر مدانا بالكلمات رحيل نفذ البحر لنفذ البحر قمنا ان تمام فذ كريات قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلى الكون لا هو فمن كان يظن صارم فليعمل فليعمل عمل صالح ولا يشى وربنا علی موشری کیری نیباد